عَلَ الْكِتَابِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَسْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى إذا جاءوها فُتِحَت أبوابها فُتِحَت أبوابها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِتَأْمُرُوا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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتذووا من الجنة حيث نشاء فنعم أجور العاملين